الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 والخامسة أَنَّ لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويذر او عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين 115. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 116. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم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 وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدت فيه عذاب عظيم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 كَمَا وَصَّاتَ أَن يُؤْتَى لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 119. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 ولا يبدي نزنتهن إِلَّا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائبعولتهن أو آبائبعولتهن أو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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوافه حسابه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 ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله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 يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 مقابلهم ولا يمكنا لهم دينهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 أو تخالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم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 ان الذين يستاذنوك اولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله